السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتشرف مؤسسة العمار الزراعية باستقبال منتجاتكم من التمور اعتبارا من يوم الأحد الخامس عشر من نوفمبر 2020 فعلى الراغبين بعرض منتجاتهم التواصل عبر مقر المؤسسة في مدينة التمور ببريدة أو التواصل على الأرقام التالية العروض والطلبات صفر خمسة صفر صفر صفر صفر نتشرف بخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته